وَسَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 قالت يا ايها الملأ اني القى الي كتابا كريما انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون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 بهدية فناضرة فناضرة بما يرجع المرسلون. فَلَمَّا جَاءَ سُلِيمَانَ قَالَ أَتُمِ الذُّنَّبِ مَالٌ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاهُمْ بَلْأَتُوا بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجَعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُ بِجُنُودِ الْلاَقِبَ لَلَهُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلْتَهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.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 إلا أن قالوا أخرجوا آل لوق من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وَأَهْلَهُ إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ أَمَّا اللَّهُ خَيْرٌ أم ما يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلههم مع الله إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا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 أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشِرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 ادته من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لَا لا وَيَوْمَ ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيقُوا بِي عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 129-وكل أتوه داخرين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 وَقُلِ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون